يا بو يا بو يا بويا ريحين على بلدي خدوني بالله في محام الكوم يا ريحين على بلدي خذوني بالله في محاميكم، مني غريب ولازم أساعدكم، وإن كان سجني وسجاني بتعبكم. وإن كان سجني وسجاني بيتعبكم خذوا روحي وكفايه والله يا رب النصير منكم هي هي هي, هي يا ابو نسج الفاره يا Mitä se